السماء ذات البروج واليوم الموعد و وشاهد ومشهود. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ا ل ن َ ا ر ِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إلَّا أ َ ي ُّ م ِ ن ُ و ا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 ت ج ر ي من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن ب ط شرفك لشديد. إنه هو يبدئ و ي ع ي د وهو الغفور ا ل و د و د ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون و ث َ م و د بل الذين كفروا في تكذيبه والله موراهم ئ محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ